من صفوف الضغط ووكور اللئة وجهور الرغط مع مقام الكلام ويركر من القبات وقصاص الزكام والجسوم كيف أرض المقام السلام Selam, ya cihabın kiram, ya cihabın kiram. كيف arıza nefâh, keşif arıza şıttır. Ve dımağın tuhaf, ve göğün tuhaf. Ve alamı tuhaf, ve yürüyüşü tuhaf. Ve yürüyüşü tuhaf. Ve yürüyüşü tuhaf. Ve yürüyüşü tuhaf. Ve أدرى طبي سقس وفي علية أبويا وزعم كفك ورئيس زحف ما عزمه بقد تحتويها جلود وبدأت السفر السد السلام يا صحافي في يا صحافي في سوف أرضى الصيف وصبيع الشتاء ويسير الكلام وعكير الهواء هكذا لم أش عيشة للهنا في ظلال الملأ. كفرنا سوا سفري قد بدأ فالسلام سلام يا الكرا يا صاحب الكرا <تصفيق> استقبلنا يسخو في طرق اللي أقوى ما بقى غير اصصورك والجسد كيف ارضى المقام فالسلام السلب يا, يا في رب يا في الله في في Kuruldu ve jürlü يا عال يا دروب الشنار يا بيوت السرار والفنى والدباب والقضى والخرار والأباع القصار والسحابة ترار قد رسمت المسار السلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام أستغطى المطار في صفوف الطغار ورقور اللعاء وجفور الأغاث أعبقى من كنف غير ترغي صك والجس الجزوفوت كيف اوط المطم للسنا مع السنة ح وال